سوء ستجلو سوء, سوء.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن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 قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه زلفت نساء وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير, فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَ الر نُ وَالْقَلَمِ وَماَا يسطرُون مأَ تَ بِنعمَةِ رَبّكَ بمَجون وَإِنَّ لََ لأَجًْا الَّرَ مَمون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 ولا تطع كل حلاثم مهين هم مس ما شاءن بنمين من ناع للخير معتد اتيم عتل بعد ذلك جنيم ان كان بماد وبنين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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرطكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 قالوا سبحان ربنا ان ما كنا ضالين فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ان ما الى ربنا راغبون كذلك العذاب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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَن يُضِلُّوا السَّبِيلَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ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 خاشعة أبصارهم تراقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدريهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي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 لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبل بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين واني يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ما الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كدبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتجكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لِنُجَعَلَ هَٰلَكُم تَذْكِرَةً وَعِظِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ذمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم مَقْرَأُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ بِعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 ضالين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس لو دافع من الله ذي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 إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عَنِ اليمينِ وعنِ الشمالِ غزيين ايَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّاءٍ يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ علىلَ أَنّ بَدِّلَ خَيْرًَا مِنْهُم وَمَا نَحْنُ بِمَسبوقين فَذَرهُم يَخُضُ وَيلعببُوا حتىَ يُلاقُ يَوْمَهُ الذي يُوعدُون يَوْمَ يَخْرُجونَ مِنَ الأجداتِ صِراعًا كَ أَنَّهُمْ إى نُصبوفِضون. خاشعه ابصارهم ترهقهم بالله وقد ترهقهم خاشعه ابصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر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 الضالين <مسكت> <مسكت> <مسكت> إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماده وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لَا تذرن آلهتكم وَلَا تذرن ودا وَلَا سواعا وَلَا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ أضلوا كثيرا وَلَا تزد الظالمين إِلَّا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقالوا لا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدِر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا إِنَّكَ إِن تَدْرُهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا كبارا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين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 وَأََّ كُ نَقعْدُ مِنْه مَ قاعد لِسَّمعِ فَمَْه يَسْتَمع الآن يَجدَ لَ شهَا بََّ صَدَا وَأََّ لا نَدرِي أَشَرٌّ أُريدَ بِمَا فِي الأرضِ أَمْ أرادَبِِمْ رَبّ رشَدَا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 وَأََّ مِ المُسْلِمونَ وَمِ الْ القاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَتحَرَّ رَشَدَا وَأََّ الْ القاسِقُونَ فَكَوا لِجَهَنَّ مَحَقَابَا وَأَلَّ وْتَقَامُ عَلَ قَليقَة لَأَسْقَنَهَُّا أَنْ غَدَقَ لَِفتِنَهُ فيِي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 فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ الْأَمِيّ جَعَلُهُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ غَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحدا.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 الله أكبر الله أكبر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 قَلِيلًا نِصْفًا أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا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 جَنَّهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَ النِّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 ربه سبيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المدث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 لا أصْليه سق وما أدر كما سقر لا تُبقي ولا تد لواحة للبشرعَه ت الساعة عشر.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 وَلَا يَرتَابَ الذي نَأوتٌ كِتابابَ وَمُؤمنِنون وَلَقُول الذي نَفِي قُلوا بِمَّ رَضُون وَالْكَافِرونَ مذا أَرَدَ اللهَّهُ بِهذاَا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 قالوا لَ نَكُ مِنَ المُصَّينَ وَلَ نَكُ طَعم المِسكينَ وَكُ نَخُضُ مَعَخَ إضينَ وَكُُ كَذذِبُ بيَومِ الددينينِ حتىََّ أَتَنَ اليَقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر واستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة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 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ليحسب الإنسان أن يترك سدى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 أَلَ تَعَنى إِنْسَانًا إِنْ سَانِحِينَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إ هدَنهُ السَّبلَ إَّا شكِرَ وَإَّ كَفُور إا أَتَدنا للِكافِرينَ ساسِلَ وَأَغْل لَ و سعير إأَبَْ رَ يَشْبون مِن كأسٍ كانَ مِزاجه كَافُور عيني يشَْب بِهَا عباد الله يفَجرونَ تَفجير يُفُونَ بِذْرِ وَيَخَافونَ يَمَن كَانَ شَرّ مُتَطير وَيُطُعمُونَ الطَّعامَ عَ حُبِّ مِسكينَ وَيَتيمَ وَأَسير إنَِّ مَ نُطُعمُكُم لِوجَهِ اللههِ لا نُريد مِنْكُم جَزَ أَو وَل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله أكبر الله أكبر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 إِنَّ هَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آه. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ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 أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 والالْمُررساتِ عررفَ فَعَاصِفاتِ عصفَ وََّ شاتِ نَشْر فَالفَقاتِ فَرقَ فَمُلقاتِ ذِكْرًا عذْرًا أَْ نُذْرًا إ م تُعددونَ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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون لجمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين مُتَّقِينَ فِي ظِلَالِهِ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ هَلْ ثُوِّبْتُمْ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ